وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ بُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقٍ بِجِبٍ كُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذَ خَدَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي بھوری ہندو چی مشدم پیم ارسو شہید نار سکو یو مک مچھلی اکولو نمچ نو نو کھیت دادی اتنی کن وَكَذَلِكَ مکل ویل یو یون وطلوال ہندی آئی نہ کوئی نل بہ إلى چھو اپ و فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث و تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين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 ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آداد لا يسمعون بها أولئك تلنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وَلِلَّهِ لَاسْمَاءُ الْفُسْنَةِ فَدَعُوهُ بِهَا وَذَوُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجَزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنْ مَنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ ولدی ندوی آنستی نچیم یا أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ اَقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُظْلِبِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ فِي ولدو پویا مسونچا ساچی امو سا پی نمبی لو جل میاری کو سمجھی لَا پ لا كأنك عنها قل إنما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون